يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافعين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا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 قوم ذلك قوله بافواهكم والله يقول الحق والله يقول الحق وهو يهدي السفيه ادعوهم لآبائهم هو اقصى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 ارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا وان قدنا من النبيين ميثاقا وأخذنا منهم ميثاقا غريبا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنوبا نَمِيَكُمْ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُنُبُلَ الْحَنَاجِرَ وَتَقُومُ النُّونُ بِاللَّهِ يَمْنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ما لَهُ إِلَّا غُرَّا وَإِذْ طَالَتْ قَافِتٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَبَطَ مَلَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَذِنُ طَرِيقٌ مِنْهُمْ النبي يقول سُئِلَ الْفِتْنَةُ أَتَوَهَا لَآتَمُهَا وَمَا تَنَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَ وَكَانَ عهد الله القرار إن قربتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصبكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاءوا إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحفق الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراف يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم رسول الله رسوة حسنة لمن Minu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 I don't تُرِيدُنَ الله وَرَسُولُهُ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنَّا جَزَاءً عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِنَّ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مبينة يضاعف لها لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما مِن آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ والصادقين الشيعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا يا انعم الله عليك وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله واتم الله وتخفي نفسك من الله مبدئ وتقش الناس والله حق ان تخشى تنمى قد زيد منا وطرا مدعيائهم إذا قطوا منهم وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين <تصفيق> يملكون ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا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 một thì không quan là thu biết đã cùng má lấy mình hãy cũng má lấy mình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 وَدْ عَلِمْنَا مَا قَرَطْنَا عَلَيْهِمْ فِيهِ أَسْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمَّ وَتُقْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ تغيت <تصفيق> ممن عزيز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 حديث إن ذا بكم كان يخذن النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذ اللَّهُ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تنكحوا. فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليه النفير يا أبيبهم يا